في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واندون لو كانها كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم النمائكة هذا يومكم الذي كنتم تعلمون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 قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينثوى عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير